يخربون بنوتهم بأيدهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهُم في الآخرة عذابٌ نارٌ ذلك بأنَّهم شَآءُ الله ورسوله وَمَن يُشَآءُ إِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله ولأخزي الفاسقين وما أف جفتم عليه من خيل، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلق رسوله، ولكن الله يسلق على من يشاء. والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولا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 للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله وربان ويوصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.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 وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَآئِكَ هُمُ ومن يوق شح نَفْسِهِ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَفِرْ لَنَا ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبهل أمرهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إن وخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 oläikö muulfasikun? Laa ystäviä, osapäivän näin, osapäivän jännä, osapäivän jännä, osapäivän jännä, osapäivän jännä, osapäivän jännä, osapäivän نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً، لوأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً.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 هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر